أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صباحا فاثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا ان الانسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير <سؤال> لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟